وإذا قيل له يعني هاجر هوتا قوتن بو جهيا امنوا بما انزل الله ايمان بين ابويه قراني هو وحيه او خده اين يا خار بو صلى الله عليه وسلم قالوا او دي بج نؤمن ام دي ايمان اين بما انزل علينا هو التوراه او ابو يخار يا خار أقوت كنيء، ويكفرون بما وراءه، وهركت بقديها بتب، اجبلي ثوراته لكفري بك، وكى قرآن، وأفقرآن هجدية، قد تعالى وصفه ويت وهو الحق، قرآن حقيقة، نبوة له، مصدقا لما معه، وأفقرآن هتصديق تصديق وراثته كأول جلون، درخة الراس، من جهودك؟ أمد إيمان أيني فويتها وراتب ومهوات يخل بجاء خودة تعالى ديارتكتن ودعواجه يخلت تعالى قل يعني أي محمد تبجوا فلما تقتلون أنبياء الله وهنبوطة في أغنبارت كجن من قبل بري في إن كنتم مؤمنين حكار هنراسط بجن هكا راس تو ايمان ب تورات يا هاي و تورات يا حرام كي ليه بغمبلت خذي كشتن و تشاوى بغمبلت كشتن يعني اف اخفتنو هنا بيجن ونين